فقوا المجرمون بشي ما هم فيأخذوا بالنواطي والأقذاب <تصفيق> فبأي آلام பி avi ai a لِى أَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَوَاتًا لَّى لِى أَيِّ